وإن ذكر لم يعد وفي رواية الإمام النسائي أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا ان نسي ذكره وإن ذكر اعانه يب واضح ان هذا الحديث إذا أراد الله بالأمير خيرا أو إذا أراد الله بمن ولي عملا خيرا من ولي عملا أي عمل رئيس شركة عميد كلية رئيس جامعه مدير مؤسسة أي عمل يلي أي عمل يكون مسؤولا عنه وتحت يده جماعة من الناس أيضا قد يدخل في هذا العمل قد يدخل في هذا العمل ضمنا رب البيت لقد ولي إدارة البيت وتدخل الزوجة فقد وليت إدارة البيت أيضاً من جانبها إبا كل من يتولى عملاً فأراد الله عز وجل به خيراً جعل له وزير صدق الوزير هنا بمعنى ليه؟ المعين الناصح صاحب الرأي اللي يشير عليه الذي يأخذ بيده الذي يسدده الذي يصلح الأحوال معه طيب حتى سيدنا موسى عليه السلام قال وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ان نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء ان نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه شوف يقول لك إيه جعل له وزير صدق الصدق ده حيكون في ايه في الفعل وفي القول وفي الظاهر وفي الباطن لأن الأصل في من يعينك أن يكون صادقا وإلا فلو كان كاذبا هل هو يعينك؟ إنه يأخذ بك إلى التهلكة يقول إن نسي ذكره على مدبأ وزير الصدق صاحب الصدق معين الصدق مشير الصدق إن نسي ذكره إن نسي الأمير أو نسي القائم على العمل يعني مثلا عميد الكليالي هو وكيل ورئيس الجامعه له نائب ورئيس الشركه له وكيل واكثر من وكيل والوزير له اكثر من وكيل وهكذا النسي يذكره نسي ايه النسي الامير او المسؤول عن العمل ما يحتاج اليه من الاحكام الشرعيه او قضايا المظلومين او مصالح الرعيه فان الوزير يذكره الوكيل حيقول له خد بالك من كذا وكذا انت الوكيل حيقول له ده غلط وده صح الوكيل حيقول له لا الراي ده اصلح والمكان ده انفع والقضيه دي اعدل يبقى ان نسي ذكره وان ذكر اعانه يعني لو ان القائم على الامر رئيسا او وزيرا أو, او مدير مؤسسه لو انه ذكر ويعرف واجبه ويتقي الله في عمله دور الوزير حيبقى فيه ايه آه نور على نور باء قوة على قوة فأعينوني بقوة زي ما قال ذو القرنين لمن ارادوا أن يصنعوا سدا يب إن ذكر الأمير أو القائم على الأمر مهمته ولم يكن مقصرا فيها أو غافلا عن رعيته وكان متقيا لربه في القيام بواجباته ومهامه ومسؤولياته فإن دور الوزير أو الوكيل أو المشير أو المعين دوره ان يعين بالراي والقول والفعل فتكون يد على يد ويد الله مع الايه مع الجماعه ده ده المثل الحسن المثل السيء اذا اراد الله بعبد غير ذلك اذا اراد الله بامير او قائم على عمل شرا جعل له وزير سوء وزير سوء طبعا وزير السوء ليه بقى هو موصوف بالسوء لانه كاذب أو لأنه يريد مصلحة نفسه ولا يريد مصلحة الرعية أو لأنه يقدم الهوى والقوانين الجائرة على الشرع وما يصلح الناس هذا وزير السوء كاذب في نفسه يسعى وراء مصلحته لا يقدم النصيحة الشرعية بل يقدم ما يفسد حال الرعية الوزير السوء مهماته إيه بقى إن نسي الأمير أو القائم على العمل لم يذكره يعني سيجيب له الكافية إن شاء الله يعني لما الأمير مش واخد باله من حاجة أو القائم على العمل المدير أو الرئيس أو اللي احنا قلنا عليهم دوله لم يذكره ليه, ليه لأنه لو ذكره هو حيستنفع منين الوزير السوء لو أن الأمير نسي عملا صالحا وزير السوء اللي عايز يغتنم لنفسه حيقول له والله خد بالك من العمل الصالح الفلاني فيضيع مصلحته أو لأن وزير السوء قد طمس الله عز وجل نور بصيرته واعمى بصره بكذبه ففاقد الشيء لا يعطيه اذا كان هو وزير سو هيبقى عنده بصيره هيبقى عنده رؤيه ده هيبقى أعمى ايش ياخد الرحم البلاط الناس يا لم يذكره وان ذكر لم يعنه يعني الامير لما يبقى ماشي كويس هو يعمل ايه يكسر يكسر زي ما بيقولوا يقعد يعمل بقى يفسد الاراء يقول له ليس هذا بالراي لا ده ممكن يحصل من وراء كذا ويجيب له كم واحد كده يسميهم خبراء يقول له لا ده الخبراء بيقولهم كذا فيضيعوا والعياذ بالله فكم من امير صالح ضيعه وزراء السوء وكم من وزير صالح أعانه وكم من امير صالح اعانه وزراء الصلاح والعكس في بعض ولله حكمه في بعض امراء السوء ربنا بيرزقهم ايه وزراء صالحين لعل دال الرعيه مش عشان الامير عشان خاطر الرعيه فيهم حد طيب ولا حاجه سبحان الله لله في ذلك حكمه وغالبا ما يكون امراء السوء حولهم إيه؟ حولهم وزراء سوء ده بيذكرنا بقول الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين اللي هي الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فإذا صلح الأمير أو صلح القائم على الأمر ناظر مدرسة مدير مدرسة مؤسسة جمعة شركة أيما كم وزير ملك رئيس أمير إذا صلح رزقه الله بطانه صالحة وإذا فسد رزق بطانه سيئة طب يسمع الحديث ده كده عن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان البطانة اللي هم أصحاب السر الذين يشاورون الأمير في أحواله ويعرض عليهم القضايا ويستنير بارائهم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانه تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصى الله يبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه من اراد به الخير ليف الله خير حافظ وهو ارحم الرحيم احفظ الله يحفظ فلو أنك كمدير مؤسسة أو مسؤول عن أي حاجة وتحت منك ناس حفظت الله في مهمتك واتقيت الله عز وجل فيها عصمك الله ورزقك البطانة الصالحة وفي الحديث الآخر ما من وال وال هو من يلي أمر الناس سواء ولاية عظمى أو ولاية صغرى سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة ايما كان نوع الولاية بقى ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة الله تألوه خبلا بقى لا تالوه خبالا يعني له المصايب مصيبة جر مصيبه فمن وقي شر شرها فقد وقي إلا ربنا يحمي من بطانه السوء هو ده المحفوظ وهو من التي تغلب عليه منهما أني وحدة تغلب عليه هو منها. لو أهل الصلاح من الوزراء والوكلاء والمشيرين والمعينين غلبوا على الوالي أو المدير أو كذا أو كذا يبى هو إيه مع أهل الصلاح. لو أهل السوق غلبوا عليه يبى هو مع أهل السوق. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي على الرئيس أو الملك أو الأمير أو المدير. أو ما كان هذا الذي يلي أمر واحد من الناس أن يفتش عن وزرائه ووكلائه ونوابه ويتخذهم صالحين ليأخذوا بيده إلى الصلاح الأحنف ابن قيس واحد من كبار ال ال الذين عن الله بالحكمة شوف بيقوله لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان الملك مش بالملك نفسه الملك لازم يكون من اللي بيسنده؟ وزراء وأعوان ولا تنفع الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفاف يعني لما يكون وزير ما بينصحش وبيعم عين الملك أو الرئيس هيدي فين الله يبقى أي, أي نعم أي ملك محتاج لرئيس والرئيس محتاج لوزراء وأعوان والوزراء والأعوان لبدي يكونوا إنهم إيه أنا لكم ناصح أمين طيب الموده والنصيحه هتيجي من عند مين من عند اللي عايز الصالح العام انما اللي ما عندوش عفاف عن الاموال العامه هينصح مصلحه كويسه للاقتصاد اللي ما عندوش عقل واسع ولا خبره ولا درايه هيقدم مشوره كويسه فيعمل رؤيه مستقبليه للرئيس او للملك او لمدير المؤسسه ده بالعكس هيبص تحت رجليه قال لك ولا تنفع الموده والنصيحه من الوزراء والاعوان الا بالراي والعفاف فالراي محتاج عقل وخبره والعفاف محتاج دين العفاف العفاف يعني ايده ما تتمدش للحرام العفاف يعني ما استغلش وزارتي او وكالتي او مشورتي لمصلحة الخاصه ده العفاف ومن يستعفف يعفه الله عز وجل طيب هو ده فاقد العقل وفاقد العفه فإذا سقط الوزراء والأعوان وكانوا فاسدين، هم الأعمدة اللي شيل مين الملك، والملك هو اللي بيسير البلد. يبحطوه فوق دماغه وفوق دماغهم وفوق دماغ البلد نفس القضية أقول عن الشرك والجمع والمدرسة والمؤسسة وهكذا. وأعظم الأمور ضررا على الملوك خاصة وعلى الناس عامة. نتكلم اللي إحنا في ابن قيس. وأعظم الأمور ضررا على الملوك خاصة وعلى الناس عامة أن يحرموا صالح الوزراء والأعوان. وأن يكون وزراؤهم وأعوانهم غير ذي مروءة ولا حياء لا عندهم حياة يعني اللي اختشوا ماتهم ويطلع يتبجح ويقول لك مش عارف إيه وإيه وإيه وده كذب كله ولا مروءة المروءة اللي هي الملكه النفسانية اللي في داخل كل واحد فينا تحمله على أن يفعل الشيء الحسن ويبتعد عن الشيء القبيح. ده ما جوهوش حاجة تدفعه الكذب. وقال الأحنف بن قيس ليس شيء أهلك للوالي من وزير أو صاحب يحسن القول ولا يحسن العمل يقعد يزوق الكلام لكن ايه اسمع كلامك اصدقك واشوف امورك استعجب وقال الاحنفي ابن قيس حليه الولاه وزينتهم وزراؤهم فمن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء ولم يصلح شأنه الوزير يبقى عامل بالنسبه للملك زي ايه الشوكه زي شوية مية حيشرع منه معنها حيموتوا إن شاء الله ويجبلوا الكافية وكيل الكلية لو ما كانش كويس مع عميد الكلية ونايب رئيس الجامعة لو ما كانش كويس مع رئيس الجامعة أو وكيل المؤسسة أو الشركة لو ما كانش كويس ويتقي الله كل ده يودي الناس زي ما إحنا بنقول كده اسمع بقى سقوط الدولة الأموية في آخرها والدولة الأموية لا محاسن ولا مساوي أي دولة لا محسن ولا مساوي حتى لو كانت بتحكم بالإسلام فالاسلام شيء والذين يحكمون به شيء اخر الاسلام محفوظ ومبدؤه واضحه ما تتغيرش انما الذين يحكمون به بنحكمهم للاسلام اللي بيحكموا به فان اصابوا اعناهم وان اخطاوا قومناهم فالمهم شوف في اخر الدوله الامويه واحد اسمه علي بن عيسى بن الجراح بيقول سأل سالت اولاد بني اميه ما سبب زوال دولتكم ايه اللي ضيعكم بعد ما كنتوا في عز قالوا خصال اربعه والله الخصال الاربعه دي انا شايفها في الزمن اللي احنا فيه قالوا خصال اربع ضيعت دولتنا واحد أولها أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا الوزراء خنونة كله تمام يفندم وعال والناس بتبوس إدها وشة وظهروا بتدعي لك والثاني أن جبات خراجنا وزراء المالية يعني أو الضرائب أن جبات خراجنا الخراج اللي هي الموارد المالية بتاعة الدولة أن جبات خراجنا ظلم الناس فارتحلوا عن أوطانهم فخربت بيوت اموالنا يعني اللي جاي عشان يستثمر في البلد بيلاقي كل واحد عايز يبقى ماشي في ظله كده وياخد له أمصة وجنح وكتف وورك وعايشنا معاك نعومك وتعومنا فالناس بقى المستثمر لما ييجي فيلاقي اللي بياخدوا الأموال بيعملوا لحسابهم الخاص طفش رؤوس الأموال طفشت فالبلد اقتصاد لأن الاقتصاد عصب الحياة المسألة الثالثة الانقطعت إن الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا الامن بقى او الجيش ما كناش بنديهم كويس فايه اللي حصل سابونا انقطعت الارزاق يعني الرواتب قليله ومش لاقي فتركوا طاعتنا والملك محتاج ايه عشان يحمي ويقيم الدوله محتاج امن لو سقط الامن خلاص والرابعه ياسوا من انصافنا فاستراحوا الى غيرنا يعني قاعدين يقولوا عاد السنة اللي جاي عاد السنة اللي بعدها عاد ما فيش فيأسوا من الإصاف فاسترحوا الى غيرنا سابونا وحطوا ايديهم في إيدين غيرنا فلذلك زالت دولتنا عندنا مثل حلو قوي في اللي ربنا يكرمه ويكون عنده وزير صالح عارفين سليمان بن عبد الملك الأمير الاموي المشتهر عمل من وزير له وياخد مشورته ويقدمها على أي مشورة عمر بن عبد العزيز عشان كده نفعه سبحان الله عمر بن عبد العزيز كان شاب صغير لسه فهو شاف فيه الذكاء شاف فيه الرأي والعفاف اللي حوالين من سليمان اللي ناقص رأي شويه واللي رأيه مش قوي واللي رأيه قوي بس بيعمل لحسابه شويه لقى عمر عنده الرأي والعفاف قال له انت وزيري وانت اللي الناس كلها واختم بيك واخد رايك فبعد كده سليمان بن عبد الملك لما لقى احسن واحد يشيل البلد بعد منه عمر راح مسميه خليفه بعد منه فعمر اول ما تولى الخلافة ابن عبد العزيز جاب أحسن اصحابه واخصهم اللي هو موضع سره قال له يا فلان الزمني وأنا في الخلافة ماكسبنيه زي ضلي حيتخذ بقى وزيره الزمني فإن رأيتني ملت عن الحق فأمسك بتلبابي لم يهدوم من تحت دقني, من تحت دقني، ومسكني كده وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر ماذا تفعل شفت بيدور على حد يحميه مش حد يزواء له عينيه طب الوزير الفاسد ابن العلقامي الرافضي اللي كان وزير المستعصم اللي هو سنة 657 هجرية مات ابن العلقمي ده كان من الرافضة كان بيكره الإسلام والمستعصم سد ودن وما سمعش كلام اللي قالوا له ده هيخرب لك الدولة عمله الرافضة دا ولا ابن الرافضة ده ابن العلقامي ده عمله الجيش كان في عهد المستنصر بالله مئة ألف صفه لحد عشر تلاف تخيل لحد عشر تلاف دولة مترمية لأطرافه وهلاقه بيأكل في اطرافها وجاي على مركز القيادة رحم صف لهلاكو الجيش على عشر تلاف والعشر تلاف أطع عنهم المرتبات وإدهم انصاف مرتبات وبالتالي همتهم على قد مرتباتهم وخان ابن العلقمي ده خان المستعصم بالله وبدأ يبعث رسائل لهلاكو يعرفه بنقاط الضعف ومداخل ومخارج البلد لدرجة ان كتب التاريخ بتحكي انه مرة حب يعمل رسالة فحلق راس واحد وجابوا ابره صغيره كده ويعملوا فيها نقط نقط ويملوها حاجه كده اسمها النيله عارفها زي اللي بيعملوا علامات كده فكتب الرساله وفضل ساب الراجل عنده لحد شعره منب تاني وقال له روح للرساله واتريك موقع في اخر الرساله على راس الراجل اقطعوا الصفحه يعني بعد ما تقروا الرساله احلقوا راسه فالخط الازرق مكتوب لسه ما هو محفور مع الدم بقى فاول ما خلصوا الرساله وعرفوا هيدخلوا بغداد امتى راحوا مقطعين راس الاخ ده عملي صاحبنا برضو ابن العلقاني رح واخد اهله وبناته وناسه وراح لهولاكه وراح رجع للمستعصم بالله قال له أفضل حل تيجي لهولاكه وتقدم له الولاء والطاعة وهو ياخد نص الإيراد بتاع البلد وانت تاخد النص التاني وتفضل خليفة وانا وديت بناتي وعيالي وكان هو متفق مع هولاكه ان اول ما يجي لك ايه ادبح فطلع المستعصم بالله ومعاه حوالي سبعمية من الوزراء والفقهاء والعلماء والأمراء فقتلوا جميعا لدرجة أنتوا عارفين قتلوا المستعصم إزاي حطوه في شوال واعد ورفصوه فيه بالرجول كده لحد ما مات مين سبب كل ده الوزير السو يبقى إذا أراد الله بعبد بأمير بوال خيرا جعل له وزير ايه؟ صدق الناس يعانه وإن ذكر الناس يذكره وإن ذكر أعانه طب إذا أراد الله ب بأمير أو بوال أو بمدير شرا جعل له وزير سوء وكيل سوء إن لم يذكره وإن ذكر لم يعنه العياث بالله اسمع كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بيقول لكعب بن عجرة الصحابي الجليل أعاذك الله من إمارة السفهاء أعاذك الله من ربنا يحميك ما تحصلش الإمارة اللي حيب يتولى رؤوسها سفهاء قال يا رسول الله وما إمارة السفهاء قال أماراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليس مني ولست منهم ولا يريدون علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي الحوض يبقى إحنا في النهاية نستفيد من هذا الموقف كل واحد يدور له على وزير وزير ينصحه عشان ما يجيش زي الصورة بتاعت ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يعني ايه صاحب ينصحني وموضع سر ومشورتي لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان يخذوله كل واحد فينا يفتش في موضع سره يشوف موقف صاحبك اللي ما بيخدكش تصلي ما يبقاش صاحب يبقى صاحبك اللي يسمع الاذان وما يقولكش تعال نصلي يبقى ابليس بجلدك منه صاحبك اللي ما يودكش المجلس علمي يعرفك دينك ويفقهك وما يريد الله به خيرا في الدين ما يبقاش صاحب صاحبك اللي ما يقولكش على الخير ما يبقاش صاحب بالله في النهاية هيقول لا عرفه ولا يعرفني احنا كنا صحابي. يقول ولا عرفك. يقول دور على فكل واحد يشتري له صاحب فما لنا من شافعين ولا صديق حميم مثل الجليس الصالح والجليس السوء اللي يقعد معك ويشير عليك وتاخذ برايه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك يديك دهنة دعايه واما ان تبتع منه لو عجبك العطر واما ان تجد منه لحم طيبه فاعلتك كلها ايه فوائد واراء مأو... كلها فوائد ونافخ الكير الكير يعني النار بتاعه الحداد اللي بيحميه عشان يلين الحديد اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنه وفي الختام في وزير لازم ناخد بالنا منه والوزير ده اخطر الوزراء على الاطلاق الزوجه الزوجه النبي عليه الصلاه والسلام قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أفضل نساء في العرب نساء قريش ليه رسول الله قال أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن على زوج في ذات يده يعني وزيرة تربية ووزيرة اقتصاد لو الأم فرطت في تربية الأولاد كل سنة وانت طيب لا حلاء صلاح الدين ولا حلاء مش عارف مين ولا مين ولا مين طيب لو الأم كل شوية هات هات في المصاريف إياها وحاجات من الله الزوجه يعني لو ما ما هيش مقتصده وتجيب في الضروريات وتحافظ على زوجها في النهايه هما الاثنين هيقفوا على باب السيده شفت ازاي احنا هن على ولد في صغري عندهم تربيه للاولاد وارع هن على زوج في ذات يده دي عندها ايه عندها اقتصاد فبيسمع بقى كده الصحابه لما نزلت ايد الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قالوا يا رسول الله لو علمنا اي المال خير اتخذناه اه ذهب فضه واللي يكنزوا مش عارفين خد بالك اي مال يؤدى زكاته فليس بكنز يبقى المال اللي يطلق عليه كنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وما ادي زكاته فليس بكنز فقالوا خلاص بلاه الذهب والفضه طب ايه اللي ممكن نقتنيه يا رسول الله ينفعنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام افضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجه مؤمنه تعينه على ايمانه تعينه على الايمان اللي هي وزير الصدق زوجها الفجر تصحيه اصحى وشويه عطر خفيفه كده ولا شويه ميه ساقعه كده ايه رحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فصليا جميعا يكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهو نفس بقضية بوزير صدق ليها يعينها على الصلاة وتعينها على الإيمان ويعينها على الإيمان وأظن أنت لما تفتكروا زوجه أعانت زوجها وكانت وزير صدق ليس له نظر تفتكروا مين سيد خديجة رضي الله تعالى عنه لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد حادثه الغار وإقرأ ما أنا بقارئ فرجع بهن أي بآيات يرتجف أو يرجف فؤاده يعني يرجف فؤاده يا يعني يطلع برا فقال زملوني زملوني ما قالتلوش مالك زملته لحد فلما هدا روعه شوف, شوف الوزير بيستنى لحد الامور ما تتضح الدم منه والجو يروق تبدا النصيحه تبدا بهدوء واللي قدام منه حيتلقى النصيحه بعقل فقالت له واخبرها الخبر ما الذي حصل قال حصل كذا كذا كذا قالت له ايه كلا والله ما يخزيك الله ابدا لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فبشرته ولك ده لك رصيد مش هتضيع ابدا ومش كده وبس وقالت له تعالى الروح لاربنا مين ورقه ابن نوفل ابن عم السيده خديجه وكان بيقرا كان قد تنصر ترك عباده الاوثان وراح دين النصرانيه لانه احسن من الاوثان وكان هو الدين المعترف فيه في الوقت ده ولم ينزل وحي السماء لسه حتى ينسخه فذهبت إليه فقص عليه القصة فقال والله إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى وليتني أكون معك جذعا يعني شاب قوي إذ يخرجك قومك ده انت حتدعو حيطلعوك بر البلد قال ومخرجيهم قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي ده كل نبي بيجي وأهله بيطلعوه برا البلد أو بيعدوه شفت الوزاره فإن كنت وزيرا او وكيلا او مشيرا او ناصحا فكن امينا شفت الوزاره فان كنت رئيسا او مديرا او مسؤولا فاختر وزراءك على عينك حتى تنجو بهم وينجو بك أسأل الله أن يرزقنا اصحابا صالحين اسال الله ان يرزقنا اصحابا صالحين وبطانه صادقه تاخذ بايدينا الى الله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم